هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوافى من قبل ولتبلغ أجل مسمى ولا عليكم تعقلون هو الذي يحيي ويمين